فقطعناه مثنت عشرة أسباب أمما وأوحينا إلى موسى إذا استسقاه قومه أن يضرب عصاك الحجر أم بجست من عشرة عينا وَعَلِيمَ كُلِّ النَّاسِ مَشْرَبَهُمْ تَضِلُّ الَّذِينَ عَلَيْهِمُ الْوَمَأْ وَأَنْزَلْنَا عَلَيْهِمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَى كُلُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَمَا ظَلَمُونَا وَلَكِن كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ وَإِذْ قِيلَ لَهُمْ إسْكُنُوا هَذِهِ الْقَرْيَةَ وَكُلُوا مِنْهَا حَيْسُ شِئْتُمْ وَقُولُوا حِطَّةٌ وَادْخُلُ الْبَابَ سُجُودًا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 إذ جعدون في السبت إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون لا تأتيهم كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون